فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَى وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجِنَّةٌ وَجِنَّةٌ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ فَعُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ مُتَصَدِّقِينَ